صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين من اهتدى فانما يهتدي لنفسه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 له جهنم يصلىها مذنوما مدحورا ومن اراد للآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك فأولئك كان سعيهم مشكورا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 ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك أن لا سَنَا انما ينبغي عند كبر احدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا فلا تقل لهما أف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 ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآتذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا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 وَإِمَّا تُعَرِضَ عَنْهُمْ بَتِغَاءَ رَحْمَةً مِن رَب فَقُل لَهُمْ قَوْلاً مِن